إ ن ك م لفي قول مختلف ي و ف ك عنه من ف ك قتل الخراسون الذين هم في غ م ر ة ساهون ي س أ ل و ن أ ي ا ن يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون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 فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إ ل ى أ ه ل ه فجاء بعجل سمين فقربه إ ل ي ه م قال أ ل ا تاكلون ف أ و ج س منهم خ ي ف ة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم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 وتركنا فيها آ ي ة للذين يخافون العذاب ل ا ل ي م وفي موسى إ ذ ارسلناه إ ل ى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر او مجنون ف أ خ ذ ن ا ه وجنوده فنبذناهم في اليم فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عادل ذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه إ ل ا جعلته ك ر م ي م وفي ثمود إ ذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ف ع ت و ا عن أ م ر ربهم ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ا ع ق ة وهم ينذرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيين ونرض م و ش ن ا ه النابلسي م للعلوم الاسلاميه ا س م ا إلى الله إني ل ك م م ن ه نذير مبين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 فتول ع ن ه م فما أنت ب م ع و م و ذ ك ر ربحيه ذات م ؤ م ن ن ي و ن ا خلقت ج ت م ا ل ي ع ب د و ن